بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ضوا والذاريات ضوا فالحاملات اقرا الحاملات اقرا فالجاريات يسرا الجاريات يسرا كَلْمُقَسّمَاتِ أَمْرًا كَلْمُقَسّمَاتِ أَمْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الْحُبُكِ وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الحبك انكم لفي قول مختلف انكم لفي قول مختلف يؤفكم عنه من اوفك يؤفكم عنه من قتل الخرصون الذين هم في غمرة نسون قتل الخرصون في غمره يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَهُم عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ يَوْمَهُم عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ذوقوا فتنةكم هذا الذي كنتم به تستعجلون ان المتقين في جنات وعيون ان المتقين في جنات ما اتاهم ربهم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 وبالاسحارهم يستغفرون وبالاسحارهم يستغفرون وفي اموالهم حق للسائل والمحروم وفي اموالهم حق للسائل والمحروم وفي الارض ايات للموقنين وَكِي الأبضِ آياتاتُ للِمُقِنين وَفيِيأَفُسِكُم أَفَل تُبُصون وَكأَفُسِكُم أَفَلَ تُبُصِرون وَكِ السَّمَاائرِزقُكُم وَم فَورَبِّ السماءِ وَالْ الأبضِ إهُ لََّ مِدْلَمَا أنكُْ تَطِقُونأَورَبّ السَّمَااءِ هل أَككَ حَديثُ ضَْيتِ إبِهِي مَمُكْرَمين هلَْ أَكَكَ حَديثُ ضَْيتِ إذرانِي مَمُكْرامين إِذَّ قالوا عَلَيْهِ فَقالَاوا سَلَمًا قَالَ سَلَم قَوْمُُّم كَررُون إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فراغ إلى فَقَرَّبَهُمْ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فَقَرَّبَهُمْ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشِّرْهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشِّرْهُ بِغُلامٍ عَلِيمٍ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَسَكَتَتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ نَاقِمٌ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَسَكَتَتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ نَاقِمٌ قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم ايها المرسلون قال فما أيها المرسلون قالوا اننا ارسلنا الى قوم مجرمين قالوا اننا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجاره من طين لنرسل عليهم حجاره مسوّمة عند ربك للمسرفين مسوّمة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ثَمَّ وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ وَفيِي مسَاءِد أَرْْسَلنَاهُ إلََا فِدْعَوْونَ بِسُ الْ القَانِ مُبِين وَفيِي مُساءِد أَوْسَلناهُ إلَ فِذعَْونَ بِسُ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْمَجنُون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 وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَدْرِي مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْتُهُ قَوَمًا وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ وَهُمْ يَنظُرُونَ فمَ السَّطَعُوا مِ قامِ وَمَا كانَ مُ تَصرين أنَ السَّطَعُ مِ القان وَمَا كانَوا مُ تَفِين وَقَوْمَنوا شِّ قابل إهُ كَوا قَوْم فَسئين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاتقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والسماء بنيناها وَ الأبضَّ رَشناهَا فَنِعم المهِدونون وَْأَبََّ رَشناهَا فَنِعَ المهدُون وَمِ كلُلّ شيءَئ خَلَقُناَا زَوجَينلَعَذكُم تذكرُون وَم كلُّ شيءَ خَلَقُناَا زَووجَينِلَعََّكم تذكرون, ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ذا فِرعَ إلى الله إني لكم من هنذر مبين ذا فِرعَ إلى الله إني لكم من هنذر مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إِنِّي لَكُمْ مِنْ هُنَا دِيرٌ مُبِينٌ إِنِّي لَكُمْ مِنْ هُنَا دِيرٌ مُبِينٌ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الرَّسُولِ إِلَّا قَالُوا ساحر أو مجنون كَذٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ اتَّوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ تَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمُدِينٍ وَذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرٰتَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ تَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمُدِينٍ وَذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرٰتَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ما أريد هُوَ الْوَزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْوَزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ فَإِنَّ الَّذِينَ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ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 لكم هذه التلاوة من موقع الطريق الى الله